بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والغوثى إن سعيكم لشتى فأم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 وَإِنَّ لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي له يتسكع وما ل أحد عده من نعمة تجزأ إلا بإتقاع وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.